لَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيمَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَجِدُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَن أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادْفَعْ مِلَّةَ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حِنْدٌ وَمَا يُطَّعَاهَا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَوْضٍ عَظِيمٍ وَإِنَّ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 وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِن تَكْفُرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ